في ماجستير بجازي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم لكنا نسنا علمنا وهنا ارزقنا عنا الرحمن الرحيم قال عليه السلام مساله اختلفة في جواز النسخ بما قيد بالتأبيد فذهب بعض المتكلمين والجصاص والماتريدي والدبوسي وغيرهم من الحنفية إلى منع نسخه مطلقا والجمهور على أنه يجوز إن كان التأبيد قيدا للفعل نحصوم أبدا لأن الفعل يعمل بمادته والوجوب مستفاد من الهيئة ها؟ لا <تصفيق> اياسه قالوا عندنا والجمهور على انه يجوز ان كانت تابيد قيد للفعل نحصومه ابدا لان الفعل يعمل بمادته والوجوب مستفاد من الهيئة اجمعنا <تصفيق> الصاد والواو والميم يعني <تصفيق> مع الهيئه الهيئه على كذا ولا على كذا الماده الحروفه مثلا احنا بانقول في ضربة ما احنا قلنا انه يدل على الزمان ويدل على كذا احنا ايوه بأهل وبل مادة بالصيغة او بال... بالهيئة بشي و... مستيام اصرات من المادة تدعي الاصرات والمجد ايه فيه. ايه والهيئة مثل الحين تقول وزنه ولا تركيبه ولا كذا هلها الهيئة بسيها خطفة الوجو مستفادة الهيئة ويقونوها هلو ايش لأن الفعل يعمل بالماده الشيء واليوب المستباد الملايه فالتابيد قايد فيما به العمل لا غير او هذاك والجمهور على أنه جزء كاتب الفعل او كان ظاهرا محتملا يعني لا عدم كلام الجمهور دي دي دي دي دي قال عدم قالك الفعل يعمل يعمل بالماده بس عملناها بالصوت صبنا الماده, المادة والالحروف وهذا هو الهيئه ثاني غير الماده فاحنا مثلا ما نقول في ضرب احنا قلنا يدل على حدث الزمان الحدث يدل على شيء والزمان يدل على شيء ولا الحدث مثلا هي الماده تدل على, على الحدث والزمان يدل على الهيئه الهيئه تدل على الزمان وذي يدل على الحدث الهيئه الماده فلذا ان قال انها ما تغيرت هي دل على الحدث سواء كانت تقول قاما ولا تقول يقوموا ولا تقول قم فيدل في جميعها على الوش على الحدث على الحدث إذن فالحدث هو الذي يدل عليها الوش الماده تمام والهيئه هي ماضي ومضارع وامره يدل على الزمان كان مثلا على يفعله وكان على افعلوا على كذا هي تدل على الوش على الزمان فلذلك ان يتغير الزمان بتغير الهيئه سواء هنا معناه هيئه او معناه ماده من جوا، فعلنا في الأفعال هنا. أيوة، إذن هذه هي المادة، الضاد والراء والباء. الضاد والراء والباء هي المادة، هي تدل على هي تدل على تمام؟ والهيئة يدل على شيء مثلا ها فهنا. القال الفعل يعمل بالماده هذه هي ض ضاد والراء والباء مثلا ولا الصاد والواو في صوم والوجوب مستفاد من الهيئة هيئه هذه يدل على الوجوب مثلا قم مثلا صوموا الامر الامر مثلا فخلاص فتا ابي دوح قال صوموا ابدا قولها ابدا لين ابدا ظرف تمام والظرف هو قد هو قد الويش قال ولا والتأبيد فالتأبيد قيد فيما به العمل لا غير سواء أذيبها العمل الماده الصاد والواء هذه أه... هو الصوم سواء أي صوم أبدا فالتأبيد قيد فيما به العمل لا غير أو كان ظاهرا محتملا نحو الصوم رمضان يجب أبدا هذا يحتمل ان يكون قائدا لهذا يحتمل يكون ان يكون قائدا لوجوب لا يكون قائدا للعمل صح ها في صوم الظاهر محتمل الظاهر هو قصد التاكيد تأكيد حين يقول ظاهرا محتملا ويش هو الدليل على انه ظاهر حين يقول محتمل هنا فقاله ابدا يحتمل ان يكون لصوم رمضان ويحتمل ان يكون ليجب يجب ابدا ويحتمل ان يكون صوم رمضان Akurat او że w tym momencie, gdybyś w tym momencie, to byłby ظاهر, który byłby ظاهر, حارش الفعل لا كان بيت للوجوب سواء فالظاهر كونه للوجوب و يحتمل ان يكون ظرفه للسوم فكان ظاهرا في كونه قيد للحكم محتمل للخلاف فجاز نسخه عند خلاص هذا قول فجازه راجع الاول والجمهور على انه يجوز ان كان التابيد قيد للفعل فاذا هو كذا فجاز نسخه عند الجمهور لذلك سواء لانه هو قيد للفعل فاذا هو قيد للفعل ايوه واذا كان محتمل سواء ذا كان محتمل ولا كان للفعل من هذا كلام الجمهور فيجوز عند الجمهور إذا كان قيدا للموجود للفعل ولا كان محتمل لا, لا واحد. ما له واحد محتمل ما دليل على العقل. لا قسم ما بلن قدوا يعمل به. قدوا يجوزوا نسخة. ما هو لا جملة واحدة. كان ظاهرا محتملا. لا لا او او هذا قسم ثاني او كان. الاول والجمهور على انه يجوز ان كانت التأبيد او كان ظاهرا محتملا. هذا واحد او واحد. لا لا لا, لا, لا لا خلاص. او كونه هذا الأول يجوز إن كانت يجب ان يكونوا الثانية أو يكونوا يجب محتمل يكونوا فجاز ان عند الجمهور في يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان ايه معناه ان جاءوا عدى الصوم مثلا صوم عاشورة الصوم عاده مشروع نسخ الوجوه تأبيد الوجوه اما الصوم عاده مشروع فيه او لا رمضاء اللاشوال او مديوش باسم اذاش عاشورة عاشورة عاش عاش ما نسخ الصيام عاده, عاده. عاده مشروع الصيام فيه ما نسخه ما نفعه عين فالنها محطة ما الوجوه. ها? اي اما الصيام عاده مشروع صيام. عندنا لا. قال يكون الوش؟ اليوم ما الحكم ها فوش لا. اي وش الحكم اذا الحكم مو بس اه غير ما هو مؤبد تمام ما برنامج قصدي انه هناك رفع على الوجوب وباقي لها مشروعيه الصواب ما نرفع الوجوب ورفع ال يعني الحكم والفعل ما نرفعهم جميعا صح سواء كان ما قلنا ما رفع احد ما دول آخر. ما رفع السلام بعض مرات يرفع الكل ويجي قدو محرم تعتك يجي ويجي محرم بياك الفعل يرفع يا سواء ها السبت لا مرات يجي ما انك ما دلت وين كلام العجري جاءه مساله ورجع ذهبها سببها على هذه الكلام قالها ان هذا هو قيد اللي يهوى الدويش وبعضهم يقول في مثل فأف... ثم فيض من حيث افاض الناس ثم افيض من حيث افاض ما هي كذا اوه فاذا قيل تم الناس يقول فأ... الله اكبر الله اكبر ابا حالته معهم مش لا وعلى اول الله nie ma problemu. Nie ma ها مثلا ذكر الله ذكر الله هو يحين يكون هل هو, هو وقته هم فرقوا بينه لكن تفريقه هو مثل الذي جاء لنا في الشرق هناك لدي يكون قال الأمر للإيقاع والوقوع لأنه جانا أن الأمر قد يكون للإيقاع وقد يكون للوقوع فهنا نرتبوها عليها ما مرتبوها على ذلك اذكروا الله إذا أفقتم فاذكروا الله ها بعضهم قيدواها به يعني أنه في الوقت نفسه نذكر الله في نفس الوقت وبعضهم لا ذكر الله هو مطلقه وما بلا جاء به ذيه من الحين جاءه سبب مثل إذا هو إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس لهم فسبح بحمد ربك المقصود أن تسبح مطلق ما هو ما بلا إذا جاء نص الله والفتح جاءه وال مقصود على طول الأفعال فانا مثلا قد جاءه مقصود الفعل نفتب على طول والوجوب يرفع الوجوب ذي والفعل عادها مستمر مقصود انك تفعله لكن مثلا ناحية كونه وجوب ولا ناحية كونه كلا يجب يترفع على لا مدري انهي باسي فكان ظاهرا في كونه قيدة الحكم محتملة الخلاف رجاز الاسمين عند الجمهور لذلك او لانه كثيرا ما يتوز بالابد عن المكثر طويل ولا هذا يجوز نسخه احتى الخلاف هذا هو يجوز نسخه ما قيد بالتابيد بناء على ان التأبيد ما هو بمعنى انها الزمن الذي لا انتهاء له في جزء نصفه ربع سواء أو لأنه كثيرا ما يتيو وزء بالأبد على المكتب طويل بخلاف ما إذا كان قيدا الحكم ينصر فيه نحو الصوم واجب مستمر أبدا فإنه لا يجوز نصفه بالاتفاق وقد أشار المتن إلى ذلك كله بقوله تأبيد محل الحكم لا يمنح النصف ها ديه نستع الله قد قال مستمر أبدا على الوجوه واجب الحين الوصفية. أيها الحين قال واجب مستمر أبدا أكدك أست كما قد أكد في مع بلالة الواجب نفسه. عندما قرصن محمد والله صوم. لكن الله قال الصوم واجب أبدا لأن قد يحتمل نكون خذار يحتمل نكون. يحتمل الحين يقول الصوم واجب أبدا يحتمل أنه هذه أبدا الوجوب يحتمل الناسه. يعني, يعني الصوم هو أبدا قد يكون الصوم أبدا بلقولنا قم صوم عاشورا ما الصوم فيها أبدا. <تصفيق> ها؟ أيوه الصوم فيها أبدا وكانه قبل واجب ودى الحين ما عاده واجب أما الصوم هو مستمر ما بهم أنا ألا في عاجراء ما أنا شيء واجب ما لوجبه أن الشيء لا الشيء الصوم, الصوم هو مستمر فيه ما قد رفعه ما هو حراب يا زيد انا ها ها بنانية ها صوم لا وش ابدا أبي سنصور فعل أبدا لا فعل. ما يصير مستر يكون روزيرناه الواجع ما فعل نص فعل أبدا ولا به أي مانع ان يكون ابدا ظر فلا ولا ظر فلا لا. إيه ما ما. لا كان في ما <أبي فيه تصفيق> ما انا اقول لك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أبدا> ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت رمضان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت بعد. ان ان وظنني عمي ما يا زيد انا مبلح لما الاولين قال تمام وش واما قال <سؤال> اصوم واجب ومستمر ما ما ما مستمر <تصفيق> لا يا ياسر مو مستمرون هذا المستمر فكره لا يمكنك الصوم <تصفيق> فيه يعني في الصوم صوم واجب مستمر ابدا فين قال مستمر النص فيه تصوم واجب الصوم واجب مستمر ما هو نقول مستمر لا صوم ما هو غير قاعده نحويه بابا يلا وقولها أبدا يعني حين قد أكده إنه مستمر فأبدا يكون له مؤبدا لأنك قال مستمر فأكدت ثاني مرة إنه مؤبدا ما عود يأكدت ما مع ناس رص إني؟ مستمر أشبر جيبوا استمر خبرها؟ أذن أشبر جيبوا استمر خبرها؟ أشبر جيبوا استمر خبرها؟ أشبر عن الدول إحنا باية؟ الأول في صوم رمضان أجيبوا أبدا؟ أه ما باك إحنا بالاتفاق وذا شار المثل إلى ذلك كله بقوله تأبيد محل الحكم لا يمنع النص كما في صومه صوم أبدا بخلاف تأبيده نصا كما في الصوم واجب مستمر أبدا فإنه لا يجوز بالاتفاق ومفهوم قوله أي التأكيد كما أكده مع في احتمال رفع ومفهوم قوله نصا أن تأبيده على جهة الظهور دون النص غير مانع عندما جاء ولا الأولى بلابد عجاء بشار ماذا؟ على غير ما مانعين كما في نحن صوره رمضان يجيبوا ابدا جا ثاني مره مثلا ما تحديد محل الحكم لا من يمنع محل هو محل حل الحكم بالفوز ايوه بخريج حبيبي محل الحكم لا مع نصال با ابن محل هذه هو الفعل ما به مانع بس اما مس الحكم فممتنع عنه محل الحكم ابي هو الفعل ما هو محل الحكم لأن قم الحكم هو جوبا القيام و محله الفعل ها محل الحكم لا يمنع لا يمنع الناس تأبيه محل الحكم لا يمنع الناس ما بمنعناه صن صار بخلاف هذا بخلاف تأبيه الحكم هو هذا إذا تقال نصه ما هو, نص هو يمنع ونقول ان سن نثبته على كتابه ظهور والنص غير مانعين كما في نحو سوى رمضان الجواب ادوا انما جوزه الجمهور في الصورتين لان ابديه الفعل المكلف لان ابديه الفعل المكلف به وعدم ابديه التكليف به لا تنافيات لان ابديه الفعل انما ينافيه ويناقضه عدم أبديته يعني هو نفسه لا ابديه لا, لا عدم أبدية التقرير. يعني مثلاً كان يشتى هو مثلاً الصوم هنا عدم الصوم. تمام؟ مليئي مليئي. الوجوب هنا عدم الوجوب. أما إذا كان معناه وجوب ومعناه فعل، النفع أحدهما ما هو نفي الآخر. ما هو الشيء واحد؟ ماذا؟ عز الله من شيء واحد. ها؟ عز الله. عزي الله ما جاهده لكن بعض مرات تأيوه في الرقوب بصير كيف تأي سب الله نافي ذيك في في الفعل لا في الفعل هناك الأمر في الأمر, ألي الأمر. ألي بعضهم قالنا تتعلق بالإيقاع وبعضهم تتعلق بالوقوع الوجوب أيها الإيقاع والوقوع فالإيقاع وغير الوقوع هي متشابه هذه الدولية فمعنى فعل ومعنى وجوب ففرقوا بين الوجوب وبين الفعل. أصلا الوجوب قد يستفاد من غير هذه Musee السيغة الوجوب قد يستفاد من غير قم مثلا قد يستفاد الوجوب من غيرها إذا هو استفاد من غيرها ما أما بينهم تلازم هو ما استفاد الوجوب إلا من صيغة قم أذي مطلازم لا يمكن وجود إحداهما الا بالأخرى وإذا انتهت أحدهما انتهت إحداه لأخرى أما إذا هو أي سبيب غير ذه corre بهمان. هنالك انت في الوحدة يعني الصيقة ويبقى دلالتها مثلا عن ولا ما ها؟ هو باش نغرق بها لحنا نجدنا وش ليقع بالأمر ومخل ربنا ها؟ ليقع غير ما هو ذيه ما يدين قبل قصي لك أنت جعم يفرقوا وبين ذيه وبين ذيه جعم جين المحلات يحتاجوا يفرقوا بينها الله يا سبب الله من جيك ديه, ديه تعيب هالفرات بينهم كذا. امين والله بيفيفيفهم واحد إن هال إذا قيت قال لصوم أبدا ما هو سابر عندي فعليه الله ذيه اخير إذا لاحظنا تي الصيام شوال و مشوده الصيام عده مشروع مثلا الحينه جاء لو سبرنا يتفارق الحكومه الوجوب وال... والفعل صبر لي من ترام صار بدنا ما فدق واحد بيننا. عبدنا يطع ايه. ايه ما بدنا مشكله وش هذا الصيام ثابت به الاشياخ نعم شيء هو لكن حاشيه عدل وجوب باقي لا بقى. بقى الوجوب بقى ولا هم غير الوجوب الوجوب لا الوجوب <تصفيق> ساره ما الوجوب وجوب الوجوب يرفع الوجوب. <تصفيق> هو للوجوب <يرجل تصفيق> <على> الوجوب <تصفيق> هو الوجوب لا الوجوب لا تحب <تصفيق> المشروع ما بهمان. مشروع. ما قاعدها مندوب كيف ما كان كيف <تصفيق> <تصفيق> الباب لا من لانه لأ بس وعدي يا اخذ لا تستفيد المجوب بسيق كثير ما بغيره أبل بشيء بالشيء لهم متلازمين إذا انت فاذيه باينت في ذيه هذا ما بهمانه قال... قال لي أن أبدية الفعل إنما يتنافيه ويناقضه عدم أبدية نفسه لا عدم أبدية التكريف به وعدم التكليف التكريف بالشيء إنما يناقضه أبدية التكليف بذلك الشيء لا أبديةه فإن قيل تقييد الفعل بالأبدية لا من حيث هو بل من حيث كلف به فاستلزم ابديه التكليف. زي الله واحد إذا أوجب عليك ذا دا مستمرا دائما دفهم ما على الوحبة. حين قول صوم أبدا ما هو داروا واحد كيف واحد يفهم <cstanden> <achieve. s Lock roadmap> <Panak> <cứended> <inizi> w ogóle <vector Moon> w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle ولهم معنا مثلاً وجوب ومعنا صيام معنى أحكام الخمسة هي الوجوب والحرم هي أشياء ثانية هي أمور معنوية متعلقة بالأفعال والأفعال غير هذا الطعام يعني بذلك غير أنها بعيد ما حد الصور اللذي هي إذا انتبع عنه يا هاتف لا أفعال أحد ما أسبرني وها ياسع قال فإنجيل تقييد الفعل بالأبدية لا من حيث هو بل من حيث كلف به يعني نحن قيدنا الفعل ما قيدنا الفعل مؤبد ما بالفعل الفعل كذا يه ما بالفعل هذا هو موصوف بال... بالتكريم ايه هذا ما امشي فعل بس كذا مجرده الفعل مؤبد وش تعمل فعل مؤبد ما بشيل لا الوجوب هذه هو تاديت سرقه ك... فانجيل تقييد الفعل بالأبدية. قمت ان تقييد الفعل بالابديه مؤبد هذا الفعل سمع بالابدي لا من حيث هو ماشي من حيث كون الفعل بل من حيث كلف به ما بلاقي جنزين من حيث كلف به لا قال ما عاد مع الماده وايش لها فايده اني اعبد لك الفعل كذي وش سام بتعبيد الا اذا بشيء تقلي مش علق بتاكلي التعبيد <تصفيق> هو قاعد اقول لك مثلا الحين افعل الفعل ذيه الشيء طول اليوم ما أنا مكلف لك بطول اليوم إلا إن من ناحية تكون في فعل متعلقا جنبه متعلق بسمك ما هو كذا إلذاته؟ ما هو لذات الفعل نفسه؟ أما أن له بينهم نفس التفريق؟ لا ما إنها كلام. أما أن نفس تقيد الفعل لا من حيث هو يعني ما هو من حيث هو يعني من هو الفعل. بل على, من حيث به. لا على دي ما ما هو متصور لك والفعل هذا ما يتعلق به لا يوجد ولا شيء. كيف إني أقيد لك الفعل بالتأبيد وما يتعلق به لا يوجد ولا أي حاجة. ما بشي ما قيلت بالتأكيد الا من حيث كونه متعلقا بالفعل ما هو يعني بالوجود ما هو يمكن رفع هذا الا بهذا كذا ما هو أي. رفع احدهما الا برفع الاخر <تدري اني مقارنة> قلنا لك قال لك ما به أي فائدة تقيده <تصفيق> الفعل فانقيل على قول فانقيل <تصفيق> كلام ها وبيجوب عليه بل هو من حيث كلف به فيستلزم أبدية التكليف به فيعني فا قيدنا التأبيد بالفعل الفعل فهو قيد للوجوب وإذا قيدنا الواجب فهو قيد الفعل إنه متلازمين فإذا انتفت أبدية التكليف به بالنصفين تفت أبديته وجيبه بالمنع الله الله وبس ما أحب وإن سلم فقايته والظهر. فاحنا قال لك احنا ما نشيل إلا أنه ظاهر في ذا وإذا إياه شيء إخلاقه الظاهر بنعمله ذا ماذا ما بقاء سمسنا؟ ما هاجيه أنه وصمت أبدا قايت وهو سواء ما من الحين يقول صوم أبدا ما لم قايدة الأبدية تقول أمه قايدة للفعل وش فايدة قايدة الفعل بالتأبيد وش غايدتين انك تكيده بالتأبيد لجل ذي فيه يا ما ألا في. يا م... ما هو إذا تصمر... يعني ما... تابي <تصفيق> دائما ما هو أو... ع... حين... نفسه وقيت زي دمام ما هو في نفسه قال غير حين اقول صم اه خلاص خلاص بلا ما تمام بلا ما اه فاش تبدا عليك يا سبب اظن شبايد ولا جواب وشو معناته هذا وشو ما هو معقول امانه على ما قال انك تقيد الفعل بالتأبيد الفعل لذاته وش لهم بايد انك تقيد الفعل لذاته لا لا امر اخر الجنباء لا اه لا. لا سلمنا قال الله ما هذا ظاهر في هذا يعني قصدي ان هذا ظاهر بلهم اذا هم متلازمين لا هم ظاهر إذا بشي تلازم بالعقلي بل عقلي لأن الت... التلازم لا لازم عقلي أبل ارجع كما حانوا ولا شي يرجع لقالوا أهل معنا ولا المفروض لازم إذا ارتفع أحدهم مرتفع ارتفع لآخر قطعة لا أبل يجد الملزوم الآن ألوش؟ الملزوم الآن لا الملزوم الملزوم بأسبرت ويجد الشمس ولا يجد نهار لا لا لا هي هي ملزومه هالشمس الضوح قد يجي لكن اقول الضوح با يصبر هو اللازم هو اللازم هو لازم هو لازم الشمس هو الملزم اللازم هو بجهون أعمل يا زيدانا هو أبدو الشمس ولا يوجد الملزم كل واحد أحده ما لازم أخوة. للآخر لا لا كلهم سواء يا زيدانا أخرجونا الخرى الأرض ويوجدوا ظلم في الشمس حققتها الشمس إذا الشمس والنهار تمام الله هيك دي لازم ولازم لازم وملزم ولا يمكن وجوده فإذا هبدو انترك الملزم اللازم هو أعم اللازم هو أعم من الملزوم ممكن أنه يوجد مثلا معك أضحى أضحى هو أعم منه فممكن أن يكون اللازم أعم من الملزوم أما العكس الملزوم لا يمكن وكذا الملزوم لأن كل ملزومه ملزوم قبل ملزوم شيء أيوا العكس ذي هو صحيح كلها لازم الضح لازم الوش لا ما هو ملزوم ما الشمس وش هو لا لا لا وجدا جد وجدا الشمس اذا وجدا الشمس من لازم هذا يا لا لازم واحد لازم بس لا لا لا لا والمزوم هو ما هو من ذاتياته ما <تصفيق> لا لا في الشمس فكيف ما كان هو معبل لها؟ فإذا كانت تقييد الحكم بلافت التأبيد إنما يفيد وانسلم فغاته الظهور ولأن الظاهر جائز المخالفه لدليل بل واجب هذا قالت حين يقول ظاهر بل ماذا بل بل النصوص تنزخ النصوص في نفسها تنزخ ولا ما بمنع من النص يعني ما باعتبار النص أن يكون هذا نصم في هذا ورجع ينسخوا والله ما بلا لإذاه ظاهر ولا ملابين أي نص يجوز نسخة لا نص وتابير ما بلا عندك إذاه وما قد مضا وقتم كل العمل لا نص وتابير تابير يبدأ لا يبدأ ما بدكم بدكم نص بدكم ظاهرا هو يحتمل النسخ هي الكلام عاد سيادتي <تصفيق> ليش قال الناس ظاهر فاذا جاء ناسخ فينسخ الحين وش يصير ظاهر اسمعوا اذا فهو عموم اذا قال اذا كذا فقاته الظهور اذا معنى فقاته الظهور يعني هل ينسخ وما ينسخ ينسخ اذا اذا قد نسخ اذا قدر ينسخ وهو ظاهر معنى ما يقدر رفع دلالته اولا فيكون ظاهرا عاما وإذا هو عام عام متخصص هذا غير قصة هو عام فقط عام ومخصص <تصفيق> ياسم <سهر. تصفيق> الشيء قصة إنه هذه بيهديه يحتمل كذا ويحتمل ما كذا هو عام مثل الحين تقول الحين هو وجوب كذا يحتمل أن يكون الوجوب مستمر الصلاة وارجعنا سخاء ما بهنا هذا ظاهر ولان الظاهر جائز المخالفه لدليل بل واجب بالاتفاق يعني اذا خالفوها بل واجب اه واجبنا قالوا واجب. بالفرض ايوه اذا قام معك دليل تملك معك دليل هو قال لي دليله جائز المخالفه لدليل بل, بل واجب ايوه بالاتفاق فإذا كانت تقييد الحكم بلفظ التابيد إنما يفيد الدلالة على ثبوت الحكم في جميع الأزمان بالظهور يعني ما جاوه بمعنى ما جاوه عدم معناتها ذي ذي لا بالنصوصية أبدا معناها جميع لا, لأ يكون المخاطب المخاطب مريدا لثبوت الحكم في بعض الأزمان دول بعض كما في الألفاظ العامة مبلغاتها عموما أزمان ودون البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص وإذا لم تنع ذلك لم تنع ورود الناس المعرف لمراد الشارع وإذا فرض ذلك لن يلزم منه محال فيكون جائزا بين ألفاظ الأمم من مرة وشي <تصفيق> مرة أبدا مرة بين ألفاظ الأمم كديم أنها جميع هذا أبدا أبدا لم أحد ولا ذكر لك هذه ألفاظ العمومة مثلا متى أم ذكر لك فكانت للزمان مثلا؟ لا يا ما ذكرها حق هذا الزمان هي شيء ثاني وإذا فرض ذلك لي منزم منه محال فيكون جائزا وقوله فلا تناقب فيه شارة لاشبة المخالفين وجواب وجواباتها قالوا التأبيد معناه الدوام والنسخ لنا في الدوام ويقطعه فكان مناقضا فلا يزعى الله تعالى والجواب منع نزوم التناقب في موضع الخلاف لما بيناه وإنما يلزم فيما نص فيه على تأبيد الحكم واستمراره ولا خلاف في منع نسخه إذا قد هو بيجوز سواء أكده ولا ما أكده فقد هو يجوز لأن التأكيدات هي ما تثبت أنها لا قد مستمر إذا قد صبر أنه يخرج في بعض الأحوال ثم ما بمانع أنه يخرج لو أكدها بمية تأكيد لا بمستمر؟ لا قال مستمر، لو قال لشما جاء لا ما مستمر؟ لا بدها من راجب بس كل هذا كل مو. مو مو مو ما مستمد منه مادة. مادة على استمرار كذا عقبه أراد به الزمن الطويل الاستمرار. عايش تيبه ما مالها نهاية. يعني ما هذا راح ظاهر يعني. ظاهر فيه. زي الماء بتقول لهم أجمعون إلا إبليس. زي على استثناء وتقال كلهم أجمعون ما به بهما منك تستثنى هالوضع. تكمل قطع تكمل تصرف. هو هوش؟ خارج هو خارج هو خارج ما قد دعوة هيا سوا خارج. خارج. خارج. قالوا نسخ وجوب الصيام المؤبد جعله غير مؤبد لأنه إذا لم يجب جاز تركوه فلم لم فيكون مقتلل من نصوصية تابيد الفعل كتابيد الحكم كلنا نسخ الوجوب المؤبد يستلزم باجتماع الحسن والقهد في زمان واحد ولو في بعض أزمة الأبد يخلاف نسخة على المؤبد احتمال أن يكون زمان الوجوب غير زمان الفعل لم يأتي زمان دي وين؟ ما زمان دي لكم زمان الفعل؟ زمان دي في في هاكم ما, ما بالتلازم بين وجوب الفعل مش تيام ماذا؟ وذلك يلبس عليها وظلها كم نتيج حجتهم الأولى إنه لا يمكن إنه يأبدال فعلاً لا يوجد أبدالكم وذلك قال ممكن إنه يجي أحده مع الله. هل يجري مثلاً أنه كنت معنا لايجب مثلاً كوني وايجب مثلاً في زمن قبل الناس مثلاً مثلاً مثلاً نلحين الحسن وذلحين قبيح في الزمن كان يكون حسناً قبيح لا حسن حسناً قبيح الله علم ماذا؟ قال قلنا نسخل الوجوب المؤبد لأن ذاك قد أوجبه يعني حسن. فإذا كان ينسخه في بعض الازمنه جاء ومعناه قبيع لا لا، عندما يجب أن ما على الحسن والكبح إننا إذا قال بل حينه، قلنا نسخ الوجوب المؤبد <تصفيق> قال هنا، قلنا, قلنا نسخ الوجوب المؤبد يستلزم اجتماع الحسن والكبح نسخ الوجوب المؤبد، الوجوب جاءت أنه صوم الوجوب مؤبدة ما هو حسن؟ ما هو أمر لنا به لا هو حسن وارجع لكم ما وحين ينهانا عنه ما وجاودوا قبيح ما ينهانا عنه قبيح ما ما ما لا حزنها خلاص عليه مانها على مدرب. ولا ما عاد حسن كيف ما كان ما عاد حسن انا خلاص ما امرك به لا لن حسن والحين ما عاد حسن عزيزينا. يا اخي كبيح حذانا نهاك عنه واذا ما أمرك به معن ما عاد حسن فضح خلاص خليها كذا ما عاد امرق به ما نهاك عنه تعال ما ما عاد حسن جاوا معنا حسن ليس بحسن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 ويجاوزوا قبيح وطروري جهي أبلاذي هل فيها الحق عاش وراه وإذا ما فمعد حسن حياسي <متصفح حسن> ما ما هو حسن فسن الله يجب جابها ما ما علامة ترضو لا علامة لنا يعني هو قبيح وما حام قبيح ما إذا ما ما ما قبيح لا ما عنده قال غير في جاء ما قضاء مصراحي وغير من خلاص. غنه قال لك إنه ما ماله نهاية. <تصفيق> يعني إنه حسن له نهاية. <تصفيق> <تصفيق> وارتع يبهت راح ذاك الحسن نجح مال الحين با يقول واحد. قال هو ما راضي. ولو في بعض نتلاعب بخلاف نسخ الفعل المؤبد الاحتمال ان يكون زمان وجود غير زمان الفعل على ان الفعل المؤبد اذا لم يلاحظ معه الحكم الشرعي لا يتصور نسخه وكيف يستلزم نسخ وجوبه هذا كلام الاولي هذا كلام على ان الفعل المؤبد اذا لم يلاحظ معه الحكم الشرعي لا تصور نسخه صدق. لان النسخ رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي وشير على خلف فعل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 يجوب عليهم ورجع لهم على ان الفعل المؤبذ إذا لم يلاحظ معه الحكم الشرعي لا تصور نسخه كلام كلامهم كلام فكيف يصير النسخ وجوبه هي نسخه, نسخه؟, نسخه. هو قال الفعل تمام هو قال بس النسخ احده ما دول والاخر كيف يلزم الفعل تمام غير هو ناهي هو كيف كنا تنسخ الفعل واش معناتها انك تنسخ الفعل لازم اذا انا داري ما همش لازمين النسخ وش هو النسخ ما بعرف الحكم كيف ترفع الفعل ايوه هذا الخلاف هذا رد على نفسه يا زينب يا من كيف تنسخ الفعل ناس سمع كاين ناس خلف فعل ما فيش ناس خلف فعل قال الافعال ما يصبر أنا داري ما الجواب أنا داري ما الجواب غير ما هو, هو أول كلامه إن ما بينهم تلازم يجوز نسخ حدي ما دون الآخر ما بيس بس نسخه في عدوى الحكم ما وزاب لا بس بنسخ ما بيس وشو ها لا داري وإنه هالفعل قال بأسبر تنسخ لا لا ما وزاب قال يمين يمين قال إنه بأسبر نسخ أحدي ما دون الآخر إذا كان قيد له هذا فلا يجوز وإذا كان قيد له هذا فيجوز. ماذا؟ حابس بنسخه فعل. هياك. ما حابس هي بنسخه. بي... على, سكر قال... ما ما على ف... أن الفعل ما بدي دارا يلاحظ مع الحف مشرع لا صو النص قطعه هذا ما سهل. فكيف لازم نسخه؟ نسخه. أتعلهم؟ ما لهم التحريم ما مسال. ما فعل ما. ما بشير. قالوا عدم جواز النسخ في نحو الصوم واجب المسلم نابدا إن كان لكونه خبرا مؤديا إلى الكذب. فكذا الصوم المستمر المؤبد في شهر رمضان واجب وإن يعني إذا هو إن خبر والخبر هو معدية الكذب بعضهم يقول ما بشيء نسخ لا في الأخبر وهذا أما الأخبار فهي كذب <تصفيق> قال ذاك معدية الكذب فكذا الصوم المستمر المؤبد في شهر رمضان واجب وإن كان بإعجاب كونه حكما وإيجابا فالإجابة المؤبد <تصفيق> للصوم <تصفيق> يعني واجبا حكم <تصفيق> الحكم, الحكم. Ijada, al-ħok na ambra liżer. Najdźna al-ħok na wadze, buger wadze. Wal-iżer, wal Wal-iżer, wal إذا عنيست فيناه منه الإجابة ولا من العقل ولا من غيره من ما تسلينده كان كون فالإجابة المؤبد الصوم فالإجابة الوش المؤبد للصوم. المؤبد سواء ها فالإجابة فالإجابة المؤبد للصوم والإجابة الصوم المؤبد سواء في ذلك يعني إذا قلت الإجابة مؤبد ولا صوم إذا فيكون نسخوما جميعا بدأ والفرق تتحكم كلنا لا مسلم الا في الطرفين فإن الفرق بين الإجابة المؤبد وإجابة المؤبد واضح الله ألا ماذا الإجابة المؤبد ولا يجب وإجابة المؤبد الفرق بين الإجابة المؤبد الإجابة هو نفس مؤبد الإجابة مؤبد ولا يأبد عليك ذي هو, هو واجب لا ما هو شيء مؤبد ويقوم يوجبه عليه وش <تصفيق> ما مؤبد قام يجبه عليك هذا مؤبد وقام يوجبه عليه تمام وهذا اجابه المؤبد نفسه الأول بس مؤبد ومؤبد من هذا قصا بين Ben Izabal Mu'abbad, Ben Izabal Mu'abbad, tak,